وصلنا لازمنا في, في س و ر ة ا ل م م ت ح ن ة يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله صلى ن ا إ ل الله سبحانه و ت عليه ا ى لا ن ا الله الذين ك م لم ل عن ي ق ت و ك م في ا ل د ي ن و ل م يخرجوكم دياركم من لا ينهاكم الله عن الذي ن ل م يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم اي من م ك ة أ ن تبروهم قيل خزاعه كان لهم عهد ف أ م ر ه م الله تعالى أ ن يبرو يبروهم بالوفاء حتى نسخت ب ه ا ي ة السيف ذكره في البرهان وقيل من لم يهاجر من م ك ة وقيل نزلت في ق ت ي ل ة أ م أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر أ ت ت بنتها أ س م ا ء مشركه بهدايا من م ك ة فلم تاذن لها بالدخول ولا القبول حتى أ ذ ن لها صلى الله عليه ففعل و آ ل ا وقيل انها م ن س و خ ة بقوله تعالى لا تجد, تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله وقيل بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون وقيل ن ه انها لا, تتنا... لا ت ا لا, لا تتنافى ف ي وقيل أو ن لا تنافي النهي عن م و ا ل ا ة المشركين ل أ ن هذه في البر بين المسلمين والمشركين و إ ن كانت ا ل م و ا ل ا ة م ن ق ط ع ة وهي المحبه و ا ل ن ص ر ة ذكر معناها الواحده وقال في ا ل ب ل غ ة لما عتب حاطب ا بن أ ب ي ب ل ت ع ة وامر أ م ر ل ؤ م ن ن ي ب ب ا ل المؤمنين ء وأمر ا بالبراء من المشركين بين انه لا ينهى المسلمين عن حسن ا ل ع ش ر ة أ ولينا ا ع ش ر ة و ل ل ق و ل مع الكفار الذين لم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم فرقا بينهم وبين المحاربين يعني فيه محارب هذا لا بد من ا ل غ ل ظ ة و ا ل ش د ة معه وفيه آ خ ر ذمي ل هذا عهد وله م ي يختلف تماما ً عن المحارب وهذا هو ا ل أ و ل ى وهو معنى كلام الواحده ويدل عليه أ ن ه ذكر البر ولم يذكر الموالاه ة و ا ل ل أعلم لأنه ل م بين فرق ا والله ا ا ة م و ا ا ل ة ي م اعلم يقول إنسان موالي فالموالاة إنسان هنا ش ر ا معناها ً أن تحب ه ا ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك له لنفسك فهذا لا يجوز أ ن يكون المؤمن يحب للكافر ما يحب لنفسه و أ ن يكره له ما يكره لنفسه لكن أ ن يكون صديق له أ ن يكون بينه ويه ع ل ا ق ة أ ن يكون هناك بر و م و د ة و ق ل ط ه وتعامل خ ا ص ة في ا ل ز م ن ا ل ل ي نحن ا فيه الان مع ل مع الكافر ل م مع مع م ش ر ك ا مع الجميع يعني مع اختلاط العالم وقرب المسافات واحتياج هذا ا لهذا الان لو, لو قلنا ا ن ه لا يجوز اطلاقا كما يفسرها البعض من المتشددين لا يجوز التعامل مع غير المؤمن اطلاقا يعني نجد الشيء صعب جدا اولا اطباء مميزين غير م ؤ م ن ي ن وهم من يقوم بعلاج المرضى وهناك معلمين الدكاترة في الجامعات وفي المدارس وفي كذا من أفضل المعلمين أفضل والمدرسين في وفي وفي من هناك أ ص ح ا ب الصناعات ا ل ل ي نحتاج إ ل ي ه ا في صناعاتنا أحنا كمسلمين هناك الكثير الكثير ك م يتحدث ا ل إ ن س ا ن عندما يكون هذا لا لكن أ ن ا أ ك و ن أنا مع حربي إ ن س ا ن جاي يقتل مؤمن ويقتل مسلم بغض النظر إ ن كان في بلدي او في بلد غيري و هو يقتل المسلم فهذا لا يجوز ل ن ا لا م و ة و ل ا البر إ ل ي ه و ل ا ا ل ت ع ا م ل و ن ه م و ي ق ا ت ل و ن ه ا ل و ي ق ا ل ل و ن ه ا م و يقاتلونهم و ي ن لم ي ق ا ت ل و ك م في ي ا ل د ن و ل م ي خ ر ج و ك م من د ي ا ر ك م أن ت ب ر و ه م ثم ق ا ل أن ت ب ل و ن ه م و يقاتلونهم و يقاتلونهم ل و يقاتلونهم بر وقف أ ي تعجلوا فيهم ب ا ل إ ح س ا ن وناهيك بتوصيه الله المؤمنين أ ن يبسطوا مع المشركين ويتحاموا ظلمهم مترجمه عن حال م س ل م يجتري على ظلم أ خ ي ه ان إ ذ ا كان الله سبحانه وتعالى أ م ر ن ا بهكذا مع غير المسلم مع الكاتب أ ن نبرهم ونبسط إ ل ي ه م فمن باب أ و ل ى أ ن يكون تعامل المؤمن مع المؤمن لا يظلمه لا يهتك عرضه لا ياذيه لا ي أ خ ذ حقه لا يقتابه لا يهينه لا لا يعني المؤمن أ و ل ى بكثير أ ن يتعامل المؤمن مع المؤمن بهذا ا ل أ س ل و ب إ ن الله يحب ا ل م ق ص ط ي ن القائمين بحق الرحامه قال ا ل ف ش ي ن بن القاسم عليه السلام يعني المحسنين و ا ل ق ص د هو العدل و ا ل إ ح س ا ن و ا ل م ق ص د هو المحسن العدل في أ ف ع ا ل ه و ا ل ق ا ص د هو, قلت من والقاصد. <تصفيق> والقاصد هو الجائر أنا أنا وأما من هنا ن المبسط والقاصط قال القاصط قد تخرج عن م ك ا و الحج جهنم ا والقاصط ا ل هو ا الحج ئ ر عن في فعله ومقاله وهذان وجهان متضادان وهما في الكلام, الكلام متغاربان تفهم الفرق بينهما وميز ا ت ف س ي ر معناهما انتهى قال المرتضى عليه السلام هذا إ ط ل ا ق من الله سبحانه ل أ و ل ي ا ئ ه ا ل م س ا ل م ة و ا ل م ع ا م ل ة والمكاتبه بمن لم يطعن عليهم ولم يقاتلهم ولم تبن ا ل ع د ا و ة منه لهم ممن كان مهادنا لهم م ح ا ل ف ة وذلك أ ن الله تبارك وتعالى لما حضر على أ و ل ي ا ئ ه الموالاه و ا ل م و ا د ب والمكاتبه بمن كان حاربهم و أ خ ر ج ه م من ديارهم و أ ب ا ن ا ل ع د ا و ة لهم فلما منعهم سبحانه منهم ا ن ت ن ع و ا منهم ومن غيرهم ممن كان من أ ح ل ا ف ه م طلبا لرضاء الله و م ب ا ي ن ة ل أ ع د ا ئ ه ف أ خ ب ر ه م الله سبحانه أ ن ه إ ن م ا نهاهم عمن ن حاربهم وطعن عليهم وقاتلهم ف أ م ا من لم يطعن عليهم ولم ينقض عهده م و ل م ينقض ينقض عهدهم ولم ينقض عهده د ولم م و ت ه فهم على ما كان بينهم حتى ينقضوه بفعلهم ف إ ذ ا كان ذلك منهم وجب عليهم الترك و ا ل م ب ا ي ن ة والمعاداه لهم إ ذ ا غيروهم المؤمن لا يجب أ ن يبدا ب ا ل خ ي ا ن ة أ و بالعهد ن ق ض أ ب د ا ً ف أ ت م و ا اليهم عهدهم إ ل ى مدتهم لكن إ ذ ا هم اللي نقضوا هذا هم الذي ارتكبوا ا ل خ ط أ وليس المؤمن فتعامل معهم على ضوء عمل هم وأفعالهم هم وفعلهم أ ا هم أ م المؤمن ا ف ي ج ب عليه أ ن يلتزم بعهد ه و ب م ا ت ف ق عليه و ب م ث ا ق ه لا بد ثم أ خ ب ر سبحانه عن من نهاهم عنه فقال تعالى إ ن م ا ينهاكم أ و ل ا بين أ ن الله سبحانه وتعالى من هم اللي ي ج و ز ا ل ت ع ا م ل معهم والمواد لهم أ و التعامل معهم, معهم بالحسنى ثم قال الله سبحانه وتعالى إ ن م ا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أ ي عن تولي الذين قاتلوكم في الدين بسبب ا ل إ ي م ا ن والدخول فيه و أ خ ر ج و ك م من دياركم وظاهروا على إ خ ر ا ج ك م والمظاهر ة ا ل م ع ا و ن ة أ ي وعاونوا على إ خ ر ا ج ك م ونهى عز وجل عن بر أ و ل ئ ك ومكاتبتهم و أ م ر بمقاطعتهم وعداوتهم و م ن ا ب د ت ه م ومحاربتهم أ ن تولوهم أ ي عن أ ن تولوهم وهو بدل من كاتلوكم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ب أ ن ف س ه م بموالاه اعداء الله و م و ا د ت ه م هذه لا يجوز فيها الموالاه ولا م و ا د ة من حارب المؤمنين أ و آ ذ ى المؤمنين أ و شغل المؤمنين أ و ق ا ت ل المؤمنين هذا يجب أ ن نكون له عداء ولا يجوز موالاته أ و التعامل معه ل أ ن ه نخرج إ ل ى أ ص ل من أ ص و ل الدين ي س م و ه الولاء والبراء الولاء والبراء فنصل إ ل ي ه ا وهي م س أ ل ة في أ ص و ل الدين يعني ثم قال سبحانه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا جاءكم المؤمنات مهاجرات و م ا ه م ن مؤمنات ل ن ط ب ه ن ب ا ل ش ه ا د ة ولم يظهروا ه ن ما ينافيها أ و لمشارفتهن ل ث ب ا ت ا ل إ ي م ا ن بالامتحان ف ا م ت ح ن و هن أ ي تختبروهن بالحلف والنظر في ا ل أ م ا ر ا ت يعني حلفوهن على ا ل إ ي م ا ن و أ ن ه م م س ل م ا ت وكذلك بظهور الامارات أ م ر ا ت أ يكون س ي م ة ا ل م ر أ ة في ص ل ا ة ه و ن ه ا ت ر ت ا د المسجد وهكذا أ ن ا أ و أ ن ه ا لا تزني لا ت أ خ ذ أ م و ا ل الناس لا تكسب هذه ا ل أ م ا ر ا ت ما مع ا ل رجل يعني أ م ا ر ه ا ل م ر أ ة مثل الرجل وكان صلى الله عليه و آ ل ه يقول ل ل م ن ت ح ن ه بل ل ه ا ل ذ ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و ما خ ر ي ي ر غ ب ة عن أ ر ض إ ل ى أ ر ض بل ا ل ه ما خ ر ث ي اجتماع الدنيا بل ا ل ه ما خ ر ي ث إ لا حب لله ورسوله بل ا ل ه ما خ ر ي ي من بغض ز و ج يعني هذا الامتحان يحلفهم لكن ما خرجت من البلد ا ل ل ي أ ن ت فيهم بل على أ س ا س غير المكان أ و بغض الزوج أ و ل ف ق ر أ و ل ح ا ج ة أ و ل كذا و إ ن م ا خرجت لله سبحانه و تعالى الله أ ع ل م ب إ ي م ا ن ه ن منكم يعني بما في ق ل و ب ه ن بعد ا م ت ح ا ن ه ن ولو حلفتمو حلفتموهن لكن ذلك جهدكم والتحقيق عند الله تعالى هذا ا ل ل ي تستطيع أ ن ت كمؤمن نبيina تاهيتي ط لكن ع على الناس ما وما سرائر في في و في د الله خ هذه ا م ر أ ة لكن ل ل ا سبحانه وتعالى هو ا ل مطلع و احنا ما معنى للتعامل على الظاهر و لذلك في ا ل أ ح ك ا م و كذا ما معنى للظاهر ف ي ه اذا إ أ ت ى شخص و حلف بالله العظيم من هذا ح ق ه ما تعامل مع ه ل ل ه بالظاهر لكن الله سبحانه وتعالى يعلم انه حق لكن احنا ما لنا للظاهر و لذلك التعامل مع في ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة و ف ي المعاملات ا ل ش ر ع ي ة ما لها للظاهر ولذلك لا يجوز ق ان ل و ا ا ل إ ن س ا ن يبطن في العقود أ و في الايمان حلايب اني اجي أ أ ح ل ف واحد ويقول أ ن ا باحلف أ ن ا أ ح ل ف ا ن هذا ا ل م ر ك م ما ه ويقول أ ن ا باحلف ا ل م ل ج ب هذا لي أ و يحلف يقول والله إن هذا ما هو لي وكذا وكذا لا اليمين هي على ن ي ة المحلف ل ل م ح ل ف المحلف ل ل م ح ل ف وكذلك العقود آتي يسوي يقول يجيناك واحد والله حقه أ ن امام ر ت ا ل م ع ل ر ي ن أ ل ف ا ل إ ي ج ا ر حقا ولا في أنا سبني في ألف. ما هو ق مسلمين ومسلمين ف ا ومسلمين ا كان ق ومسلمين ا و م س ل ولا أ ي ع ا م س ل م ي ن ومسلمين ومسلمين ومسلمين ع ل ومسلمين ومسلمين ي ومسلمين ا ومسلمين ومسلمين ومسلمين والسبب في نزول هذه ا ل آ ي ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادنا قريش عام الحديبيه فقالت قريش على أ ن ترد إ ل ي ن ا من جاءك منا ولا نرد عليك من جاءنا منك فقال صلى الله عليه وسلم على أ ن نرد إ ل ي ك م من جاءنا منكم ولا تردون علينا من جاءكم منا من اختار الكفر على ا ل إ ي م ا ن أ ب ع د ه الله فعقد ا ل ه د ن بينه وبينهم على هذا إذا أ ن جاءتهم منهم أ م ك ث و م ا ب ن ة ع ق ب ة ا بن أ ب ي معيس و ق ي ل يا محمد لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ا ب اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان اردت ان ا ر د ان اردت ان اردت ا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ن د ت ان اردت ان اردت ا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ا ا د م ا ق د أ م د ان ا يعني م ا ق د ت ف ن ا ل ح ب ر د ت ا ل ح ي ن ي ق و ل و ا ع ا د م ا ق اردت ا ا ل ح ب ر يعني ما قد لا م د ة حتى انك تنسى الاتفاق اللي بيني أ ن ا وانت وجاء واحد وبينك وبينها اتفاق وقال هذا ا ل الحبل ما قد, ولا ما قد لها لا س ن ة ولا شيء يعني الدليل على قربه وهذا وهذه ا م ر أ ت ي فبددها علي فلما طلب المشركون رد من اسلم من النساء منع الله من ردهن بعد امتحان, امتحان ايمانهن بقوله ف إ ن علمتموهن مؤمنات أ ي العلم الذي في وسعكم وهو الظن الغالب فلا ترجعوهن إ ل ى الكفار أ ي إ ل ى أ ز و ا ج ه ن المشركين ولم يشترط ردهن في العقد لفظا ً لفظاً لأنه العقد رسول الله وبينهم في الحديب يرد النساء لأنه إليه من الرجال كان القصد فيها لفظاً وإنما أطلق العقد أسلم فكان ظاهر العموم اجتمال عنهن مع الرجال في العموم أن أتى بين وبينهم من من كان وإنما من فكان عنهن فيها ظاهر ما مع ظاهر ورد يرد يرد رد دفض في في في في من أ س ل م يدخل تحت من أ س ل م ا ل م ر أ ة والرجل في ظاهر العموم فبين الله خروجهن من العموم وفرق بينهن وبين الرجال ل أ م ر ي ن أ ح د ه م ا أ ن ه ن ذ و ا ت فروج ي ح ر م ن عليهم يعني ل أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا أ ع ا د ه ا بيعيدها للوطن و ا ل م ؤ م ن ة لا يجوز إ ط ل ا ق ا أ ن يطاقها كافر إ ط ل ا ق ا لا يجوز ولم تعد زوجه لها أ ص ل ا ل أ ن مجرد أ ن ه ا أ س ل م ت انتهت ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة إ ل ا في ح ا ل ة انه يسلم معها فهذا شيء آ خ ر هذا ا ل أ و ل لانهن ذوات فروج يحرمنا عليهم والثاني أ ن ه ن أ ر ق قلوبا ي ق او ل أسلم نعم إذا أ هو ل أ ن خلاص انفسخت اذا كان تقدم أ ح د ه م على ا ل آ خ ر يبدو إ ذ ا تقدم أ ح د ه م على ا ل آ خ ر ا ن ف س نعم لكن لو أ س ل م و ا سواء م ا فيها م ش ك ل ة و م م ك ن ن ر ج ع ل ه ان في الفقر ع م و ا ا ل ث ن ي أ ن ه ن أ ر د ق ل و ب ا و أ س ر ع ت ق ل ب ا منهم ف أ م ا ا ل م ق ي م ب من ه ن على الشرك فمردودا عليهم وكان ق د من أراد م ن ه ن إ ض ر ا ر زوجها قالت س أ ه ا ج ر إ ل ى محمد ف ل ذ ل ك أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا م ت ح ا ن ه ن إ ذ ا حالت ا ل أ و ل انهم ذات فروج ولكنهم أرق ق ل و كانوا ك ن ت م ؤ م ن ة وردها رسول الله ر ت و ك أ ن ض ع ي ف ا م ر أ ة ق و ن ه م د و ل ر د و ن ي و ن و ا ف ي ن ي وكذا و ك ذ ا و ق ي ق و م ل ن بانهم ل ل أ ف ض ي ف ه م و ن حتى ي ب ق و ا ا على ل إ س م و ن ك ا ن ت أكثر ا ل م ش ش ر ك ا إذا ت غ ل ه ا ز و ج ه م و ش ي ق أ م و ن ب ا إلى م ح م د يفهمونهم ع ن ا ا بلا مجرد عصا غ ل ي ظ ة على رؤوس ا ل أ ز و ا ج أ ز و ا ج ه من م قريش الامتحان حتى ي ت أ ك د رسول الله صلى الله عليه و ع ل م أ ن ه ا ما أ ت ت م ض ا ر ه لزوجها لا كانت كافره يردها ولا كرم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الحل بمعنى الحلال أ ي لا يحل أ ح د ه م ا ل ل آ خ ر واتوهم أ ي أ ز و ا ج ه ن ما أ ن ف ق و ا يعني بالنفقه مهور من أ س ل م منهن إ ذ ا س ع ل ذلك أ ز و ا ج ه ن و هاجرنا إ ل ى الرسول صلى الله عليه و سلم رغبات ا في الحق و مسلمات هذا أ ت و ك م و قالوا هلا نحن أ ن هم زواينا و كذا و كذا و نبغى أ ق ل شيء م ه ر اللي دفعنا لا ت ف ع و ل ه م ا ل من ه ر م الخمس من الغنائم لا ت ف ع و ل ه م قال الهادي إ ل ى الحق عليه السلام وهن أ م الحكم ابن ة أ ب ي سفيان كانت عند عياض ابن شداد الفهري و مره ابن ا ة ر ب ي ع ة و قال لها بروح كانت تحت ش م ا س شمات ابن عثمان المخزومي و ع م ر ه ابن عبد العزيز ابن نظل ة و ي ق ا ل هند ا بنت ابي جهل كانت تحت هشام ابن العاص ابن و ا ئ ل ا ل س ه م ي ف ه ؤ لا ء اللواتي هاي ج ر ا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ع ط ى رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ز و ا ج هنم ا أ ن ف ق و ا ع ل ي هنم نل ا مهو و كان م ما أ عطاهم في ه من الغنم ي ة و كان م ما أ ع ط ى في ذلك عمر بن خ ط ا ب كانت ع ن د ه ق ر ب ي ذكر الزمخشن اسمه ا فاطمه بن أ م ي ة وهي أ خ ت أ م س ل م ة وكانت تحت عمر بن الخطاب ا ب ن ة أ م ي ة ا بن ا ل م غ ي ر ة ا ل م خ ز و م ي فلما هاجر ادارها أ على الهجره ة أ ر ا د ا الهجرة أو أرادها على ف أ ب ت عليه ابننا فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ن ف ق عليها ولم تكن آ م ن ت ولا هاجرت وتزوجها م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان وهو كافر يومئذ ن وعطاه أ رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا ما أ ن ف ك على ا م ر أ ت ه م كلثوم ابن ة ج ر و ل ا ل خ ز ا ع ي حيث أ ب ت أ ن تهاجر معه ثم قال سبحان ه قال ع ن الزهري طلع ق ا م ر ا ل خ ط امراه ب أ ت ي ن ك ن ب م ك ة مش بكتين كريب ابن أ ب ي أ م ي ة ابن ا ل م غ ي ر ة ف ت ز و ج ا معه ا ابن أ ب ي سفيان و هما على شركه م ا ب م ك ة و ا ل أ خ ر ا م كلثوم ابن ة عمر ابن ج ر و ل ا ل خ ز ا ع ي ة و ه ي أ م ابن عبد الله فتزوجها أ ب و جامب بن حدافه بن غنم وهما على شركهما وبعض ا ل م ف س د ي ن يطلق عليها ك ل ث ر م بدون لفق ام ومثل ما ذ ك ر و ا ا ل إ م ا م الهادي ثم قال سبحانه ولا جناها عليكم أ ي لا إ ث م أ ن تنكحوهن يعني المؤمنات إ ذ ا أ س ل م ن ا عن أ ز و ا ج مشركين أ ب ا ح نكاحهن للمسلمين إ ذ ا انقضت ع د ة ه ن أ و غير مدخول بهن يعني لا ي ج ن ا عليكم إ ذ ا أ ت ت واحده من وهي من زوجها مشرك ووصلت إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ ن ت اتعدتها أ و ما كانت ق دخل د بها زوجها لا مانع من الزواج ما أنه طلاق هو لازم لأنه زوجها لا أ يجورهن و ه غير ما دفع إ ل ى أ ز و ا ج ه ن وعن الضحاك كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهد لا ت أ ت ي كمنا ا م ر أ ة ليست على دينك إ ل ا رددتها إ ل ي ن ا ف إ ن دخلت في دينك ولا زوج أ ن ترد على زوجها الذي أ ن ف ق عليها والنبي صلى الله عليه وسلم من الشر ق مثل ذلك قال قتاده ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد براه ذكره في التجريب ثم نهى تبارك وتعالى عن نكاح الكوافر فقال سبحانه ولا ت ن س ك و ا بعصم الكوافر جمع اصمه وهي ما يعتصم به من عدد او سبب اي لا ي ك و م بينكم وبينهن علقت زواجه فان العصمه لا تبقى بين المشركه والمؤمن والمعنى ان لحقت بالمشركين واحده من نسائكم فلا تنسوا نكاحها مع السلامه واحد ارتدت والمذهب أن اختلاف إذا المذهب ان اختلاف الدينين يغني عن الطلاق ل أ ن ه فسخ في رفع النكاح ويكون ذلك فسخا لا طلاقا و ا س أ ل و ا يا مسلمون ما أ ن ف ق ت م من مهور أ ز و ا ج ك م قال في البرهان يعني أ ن المسلم إ ذ ا ارتدت زوجته إ ل ى ذي العهد من المشركين المذكورين أ ن يرجع عليهم بمهرها كما ذكرنا أ ن المشرك ان يرجع بمهر زوجته إ ذ ا أ س ل م ت ف إ ن لم يكن بينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع ولذا اما من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ي ع ب د و في اعصارهم على قدر مصالح ا ل خ ل ق من العهود والعقود والشروب ما كان لابيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في و ق ت ه يعني للائمه ا م ه المسلمين ان يقول ه م عقود والعقود مع غير المسلمين يعني على نفس نمط رسول الله ص ل الله عليه وسلم في الصلح ولذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في صلح الحسن بن علي س ل ا م الله عليهم لما ص ا ل ح محمد م ع ا و ي ة يعني البعض قال انه سلم له ا ا ل أ م ر أ و تسليم أ ب د ا ً لا هو سلم ولا تسليم ولكن هذا صلح كما رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الصلح مع مشركين ب ر ي ش في صلح ا ل ح د ي ب ي ة أ ن ه م كانوا ا ل أ ق و ى وكانوا ا ل أ ك ث ر وكذلك الحسن عليه السلام عقد الصلح مع ه معاويه على هذا،, على هذا فكذلك يعني كل إ م ا م من أ ئ م ة المسلمين يكون فيه أ ح ت ا ج إ ل ى عقد مع غير المسلمين فله أ س و ه حسنه ولكنهم يشترطوا في الصلح أ ن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا اي واحد مثلا يجي صالح المشركين على أ ن المسلمين اللي عنده العاد يصلوا ن ه ذ ما معاوية ولا يتصالح أوصل أنه يصالح يعني كفار أ و شيء على أ ن لا يحجوا أ و شيء لا لا لكن الصلح ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ن ط ق ي ة ا ل ل ي ممكن التعامل بها و ا ل أ خ ذ والرجز ه ا و ل ي س أ ل و ا الكفار ما أ ن ف ق و ا من مهور ن س ا ء من المهاجرات ذلكم أ ي جميع ما ذكر في هذه الايه حكم الله وقوله يحكم بينكم كلام مستانف أ و حال من حكم الله على حذف الضمير أ ي يحكم الله بينكم وهذا من أ ح ك ا م ه أ و جعل الحكم حاكما أ و جعل نعم الحكم حاكما على ا ل م ب ا ل غ ة والله عليم بكل معلوم ومنه ك ي ف ي ة الحكم على الصحيح حكيم لا يحكم إ ل ا بالصور ا روي ا لما نزلت هذه ا ل آ ي ة أ د ى المسلمون ما أ م ر و ا به وابى المشركون أ ن يؤدوا مهور من لحقت بهم الى المسلمين. فنزل, من المسلمين فنزل قوله مهور من لحقت بهم من المسلمين فنزل قوله و إ ن ف ا ت ك م يا مسلمون أ ي انفلت منكم و س ب ق ك م شيء من أ ز و ا ج ك م إ ل ى الكفار أ ي أ ح د منهن أ و ق ع شيء موقع أ ح د ب ف ا ئ د ة وهو أن لا يترك شيء من جنس ا ل أ ز و ا ج و إ ن قل غير معوض عنه ت ق ل ي ض ا في هذا الحكم قال و إ ن ف ا ت ك م يا مسلمون أ ي انفلت منكم و س ب ق ك م شيء من أ ز و ا ج ك م إ ل ى الكفار أ ي أ ح د منهن أ و ق ع يعني الله سبحانه وتعالى أ و ق ع شيء لأنه قال و إ ن ف ا ت ك م شيء ف أ ت ى بشيء هنا موجه احد و ي ن ف ا ت ك م أ ح د من أ ز و ا ج ك م لكن ق الله سبحانه وتعالى شيء اعم ل ف ا ئ د ه وهو الا يترك شيء من جنس ا ل أ ز و ا ج و إ ن ق ل غير مراوغ عنه ت ق ل ي ض ا في هذا الحكم ف ع ا ق ب ت م أي أصبتم وغنتم م من أ م و ا ل ه م و ق ي ل م ا من ا ل أ ق ب ة وهو ا ل ن و ب ة يعني اصبحت في ملككم شبه ما حكم به على الفريقين تاره ب ت ا ر ة ب أ م ر يتعاقبون فيه كما في الركوب وغيره ومعناه فجاءت عذبتكم من أ د ا ء المهر وقال الزجاج وعاقبتم من المعاقبه اي فكانت المعاقبه لكم عن المشركين و ا ل ض ف ر فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثلما أ ن ف ق و ا أ ي ف ع ط و ا ا ل أ ز و ا ج من ر أ س الغنينه مثلما أ ن ف ق و ا على زوجاتهم اللاحقات ا ل م ش ر ك ي ن أي أعطاها الذي مثل مهرها الذي أعطاها من مهر المهاجرة ولا توتوه زوجها الكاثر وفي ل الكاثر ا زوجها توتوه البرهان أ ن من فاتته زوجته بارتدادها إ ل ى أ ه ل العهد المذكور ولم يصل إ ل ى مهرها منهم ثم غنمهم المسلمون ردوا عليه مهرها من أ م و ا ل غنائمهم وفيهم قال الحاكم ورد المهر من الجانبين منسور وكذا رد مهر من فاتته ز و ج ة انتهى إ ل ى وجميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين ست ن س و ة رجعنا ع ن ا ل إ س ل ا م و أ ع ط ى ر س و ل الله ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم أ ز و ا ج ه ن ص ح ب ه وسلم و ع اله وصحبه و س م و ع ل ل ه و ص ح ب و س ل ل اله و ص و ل ى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وصلى الله وسلم و الله وسلم و ن ل ى الله و الله وصلى الله و الله و ص ل ا ل ه و الله وصلى الله و ص ل ا ل ه وصلى ا ل ل وصلى ا ل ل وصلى الله و الله وصلى ا ل وصلى الله و س ل م الله وصلى الله وصلى الله وصلى ا ل ه وصلى ا ل ه وصلى ا ه و ص ل الله وصلى الله و ص ل الله وصلى الله وصلى الله و الله و الله و ص الله وصلى الله ل ى ا ل م ي ن ن س أ ل ك ي ا المسلمين يقولون ا ت ا ل م س ل م س ي ق ن ان ا م س ل م ي ن يقولون ان ا ل ط س ل م ي ن ا ل و ل ه ن ان المسلمين يقولون ا و ا ل ر س ل م و ر و ن ا و ا ل ر س ل م و ر و ن ان س ر م ي ن يقولون ان ا ل م س ل م ن ي و ل و ن ان ا ل م س ل م ن ا ق و ل و ن ان ا ل م ن ي و ل و ن ان ا و ع س ل م ي ن ا و ا ج ع ل ن ا ل م س ل م ي ي ق ل و ن ان ا ل م خ ل م ي ن يقولون ان ا ل م ن ل م ي ن يقولون ان المسلمين ي ل و ن ان المسلمين يقولون ان ا ل ر س ل م ي ن يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان ا ل د ي ن ي و ل م ن ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان ل م س ل م ي ن ي ا و ل و ا ل ع س ل م ي ن اللهم ص ل ح ن ا و ص ل ح بنا و ج ع ل ن ا ه و ا ل م س ت د ي ن ي ا أرحم ا ل ر ح م ي ن ا رب ا ل ع ا ل م ي ن وجعلنا ا ا بما ن ن علمتنا ف ع و م ن ي س م ع ا ل ق و ن بهذه الاسلام اللهم صلى ع ل محمد و عليه وسلم وجعلنا منا يسامعون ا يا ذ ا ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ر ا م و ا ن ف ع ل ن ا ه و منا يسامعون ا بهذه الاسلام ل